سلام مجددا لكل الأحباء في الغرفة تكلمنا الأسبوع السابق عن كيف في المسيح نحن كيان واحد كيف نحن في المسيح جسد واحد له أعضاء كثيرة وبالتالي لكل عضو عمله في شخص المسيح واليوم بنعمة الرد القدير موضوعنا من سفر دانيال النبي كيف أننا كمسيحيين أولاد للرب الإله يجب أن يكون لنا المبدأ المسيحي مبادئ مسيحية معروفة وربما نأخذ سفر دانيال بنعمة الرب القدير في سلسلة هذا السفر الذي حير الكثيرين الذين لا يؤمنون الذين ليس عندهم إله أو دين وهم في ظهول كيف أن دانيال قبل الأحداث يكتب هذه الأحداث بدقة سنقرأ اليوم من سفر دانيال النبي الأصحاح الثاني وأول المحتاجين اليوم هو انا الذي أعتبر نفسي دائما ذلك الجدول الصغير الذي يروى قبل أن يوصل أي مأل الآخرين بركة الرب تشملنا جميعا أيها الأحباء سأقرأ من الأصحاح الثاني والأحباء اللي بيساعدوني على التكست لوضع الآيات وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه, نومه فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحراء والعرافون والكلبانيون ليخبروا الملك بأحلامه فأتوا ووقفوا أمام الملك فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعدت روحي لمعرفة الحلم فكلم الكلبانيون الملك بالآرامية عش أيها الملك إلى الأبد أخبر عبيبك بالحلم فنبين تعبيره فأجاب الملك وقال للكلبانيين قد خرج مني القول إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل تنبئوني بيوتكم مزبلا وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبل هدايا وحلاوين وإكراما عظيما فبينوا لي الحلم وتعبيره فأجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره أجاب الملك وقال إني أعلم يقينا أنكم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 أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك لذلك ليس ملك عظيم زو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني والأمر الذي يطلبه الملك عثر وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر خلونا لحد الجزئيين أحباء المباركين اليوم الموضوع هام جدا اليوم الموضوع يشملنا جميعنا نجد في هذا الأصحاح رجل ليس له أي قوة ماديه بمعنى قوة نفوذ او سلطان ارضي او قوى عسكريه او جيوش انسان اعظم من كل شيء ولكنه يمتلك كل شيء انسان اعظم من كل شيء اهلا استاذنا الشيخ طه الحق رضي باركته اعظم من كل شيء ولكنه يمتلك كل شيء إنه دانيال النبي والفتية وكانوا في السبي لم يكونوا في بلادهم كانوا مسبيين في بلد غريب وحلما نبو نصر حلما وكملك وفني يعتمد على السحراء والمنجمين والعرافين فأتى بكل هؤلاء ولكنه طلب أمرا غريبا لم يسبق لشخص أن طلب هذا الطلب من مجوسي أو ساحر أو عالم فلك على الإطلاق وكان ذكيا وفطنا كفاية لأنه يعلم جيدا لو أنه حكى الحلم فكل سيشرع كما يريد كل واحد سيتكر له كذبة كل واحد سيقلس كذبة ويقولها للملك هذا هو تفسير الحلم ولكن الملك كان ذكيا و وضع اعتبارا وهو اعتبار منطقي وقوي جدا الاعتبار الذي وضعه الملك نبوخذ نصر انك ان كنت قادرا على تفسير الحلم بطريقة سليمة فانت اذا قادر ان تعرف ماذا حلمت انا إن كنت قادر على التفسير فإذا أنت ملهم بقوة إلهية لتعرف الحلم ولم يحكي نبوخة نصر حلمه لأي شخص على الإطلاق إطلاقا وهنا نرى بعض العبارات الهامة جدا التي أريد أن نقف عندها أيها الأحباء حينما طلب نبو خزنصر هذا الطلب ماذا كان رد هؤلاء العمالق الذين اتنبى عليهم زمانا وكان لهم شأنهم وكان لهم وزنهم في ذلك التاريخ في تفسير الأحلام أو الأحداث التي تحدث الآية عشرة ضعوا لنا الآية عشرة أنا عاوز ناس صاحية عاوز ناس عاوز تستفيد زي ما أنا بالضبط النهاردة عاوز أتعلم تعالوا نتعلم مع بعض من كلمة الرب الحية أعجاب الكلبانيون قدام الملك وقال ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك ما حد أبدا إطلاقا ما تطلب أيها الملك ليس في مقدور البشر ليس في مقدور البشر ما فيش إنسان على الأرض خلوا بالكم السيد الرب حينما يريد أن يتمجد في أولابه يرتب الطريق أولا يمهد الطريق لكي ما يتمجد السيد الرب بصورة رائعة وواضحة جدا إنه اعتراف أيها الأحباء واضح وصريح بعزهم وضعفهم وأن ما يطلبه الملك لا يمكن لبشر أن يقدم ما يريده الملك إذن إذا جاء شخص وقدم ما أراد الملك فهو خارج هذه الدائرة ولا يمكن بقوة إنسانية أو بقوة بشرية أو زكاء عادي يستطيع أن يبين ما أراده الملك إذن هذا اعتراف سابق قبل أن يدخل دانيال إلى الحلبة الرب يمهد الطريق ليتمجد كإله حي وسط أولاده إن السجل السماء يكتب دائما أيها الأحباء انتبه معي قليلا لو سمحت السجل السماء يدوّن كل يوم السماء تسجل كل يوم السماء تبحث عن الأسماء التي تؤمن بقوة العلي السماء تبحث عن الذين لهم هذه النظرة الإيمانية أن السيد الرب يستطيع أن يغير التاريخ انا أقرأ من دانيال 8 من يريد أن يسأل عن الشاهد أخي برينس الكتاب المقدس يقول عينار رب تجولان في كل الأرض ليتشدد معني مع الذين قلوبهم كاملة نحوه السماء تسجل أيها الأحباء فما رأيكم أن يكون لنا نصيب في هذه السجلات أحباء المباركين لماذا يمضي التاريخ دون أن تكون لأسمائنا نصيب في ملف المسيح لماذا يمضي التاريخ دون أن يكون لأسمائنا نصيب في سفر الحياة لماذا يمضي التاريخ دون أن يكون هناك سجلا خاص بك وخاص بك عن إيمان حي وأن المسيح عمل من خلالكم في تاريخكم ولا ندع الأيام تنضي وننضي نحن مع التاريخ أحباء المباركين نحن في هذا الوجود لسبب رئيسي وجوهري هو مجد الاله من يدرك هذه الحقيقة يدخل الى الحلبة ويتمجد الهة من خلالك لم يكن لدانيال يا اخوة مركز مالي ولا نفوذ كان رجلا في السبيل لا يملك شيء ولكن كما قلت يملك كل شيء إذن أقروا بضعفهم بل إن نبو خزنصر في طلبه المساعدة وأن يفسر له شخص ما أحلام رأسه فإن في هذا أيضا إعلان العجل وإعلان الضعف وإعلان الاحتياج ثم يتكرر الأمر في الآية رقم 11 يقولون الأمر الذي يطلبه الملك عثر وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الآن هناك تطور ففي الآية 10 قالوا لا يوجد إنسان وكانت النتيجة الطبيعية لعدم وجود إنسان إذن ألجوا إلى الآلهة هؤلاء الوثنيين الذين يعبدون عدد من الآلهة قال ما ليس هناك في عالم البشر إنسان فنحن نقر بأن كل علمنا وكل معرفتنا عاجزة لأن ما تطلبه أيها الملك لا يعرفه غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر وهنا أريد أن أمجد الإله إله الكتاب المقدس الذي يقر أن سكناه مع البشر ليس فقط إله يسكن في سمائه وإن كان في السماء فإله الكتاب المقدس الخالق يملأ كل هذا الوجود بدون استثناء فهو ليس إله يعيش في سمائه فقط ولكن أيضا سكناه مع البشر لأن الوسنيين عبادتهم يعبدون الكواكب فعش وغير من الآلهة عبارة عن كواكب لا تسكن مع البشر فبالتالي هذه القوى خارجة عن هذه الأرض بعيدة عنها ليست سبناها مع الناس فكانوا يعتقدون بوجود الآلهة إله الخير وإله الشر وإله المطر وإله الخصوبة وآلهة كثيرة أخرى ليست سبناها مع البشر تعدد آلهة ننتقل إلى الآية 12 لأننا لم ندخل إلى صلب الموضوع بعد لأجل ذلك غضب الملك واغطاز جدا وأمر بإبادة كل حكماء بابل إذن ما لكمش لذمة بتأكلوا بتشربوا تأخذوا فلوس وابتأخذوا حلاوين وإكرامات وإكراميات وأنتم لا تستطيعوا أن تقدموا لي حلا لما أريد حلا تفسيرا لحلمي فإذا أنتم لا تستحقون الحياة غضب الملك واغطاز وأمر بإبادة كل هؤلاء الحكماء فخرج الأمر وكان الحكماء يقتلون فطلبوا دانيان وأصحابه ليقتلوهم لأنهم كانوا بيدرسوا في مدرسة الحكماء كانوا يدرسون في مدرسة الحكماء تعالوا معي للأفخاح الأول وسأقرأ من الآية ثلاثة وأمر الملك أشنف الرئيس خصيانه بأن يقدر من بني عيدة فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمة وعارفين مع الذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلبانيين ولسانهم وعين لهم الملك وظيفة وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها يقفون أمام الملك وكان بينهم من بني يهوذة دانيال وحنانية وميشئيل وعذريا فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء فسمى دانيال بلدشفصر وحنانيا شدرق وميشائل نيشخ وعزرية عبد ناغو الجهزة دخلوا داخلية كانوا في داخلية ليتعلموا هذا العلم علم الطب وعلم الفلك وعلم النجوم الى اخره اذا حسبوا بين هؤلاء الحكماء فان كان الاساتذة لا يعرفون فلماذا نقع على الطرف إذن الكل الكل في الآية 16 فدخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير دانيال دانيال لم يقل ان هذا الامر مستحيل لم يتحجج كما تحجج العرافون والسحراء الى اخره وانما طلب وقتا للتعبير وتعالوا في الاية 17 هنا المحك ايها الاحباء حينئذ مضى دانيال الى بيته وأعلم حنانيا وميشئيل وعزريا أصحابه بالأمر ليطلب المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابه هنا المدرسة مدرسة دانيال والثلاث فتية كان ممكن بكل بساطة يقولون لا نستطيع الامر صعب ولكن رجال الايمان لا يعرفون المستحيل حينما يكون الامر مستحيل للاخرين هنا يبدأ رجال الله حينما تكون النهاية للعالم هنا يبدأ الإيمان حينما تظهر كل الأبواب مغلقة في ذلك الوقت بالتحديد يملك الأسقياء كل المفاتيح ليس بتقوىهم ولكن انظروا هذه الكلمات انظروا هذه الكلمات القوية طرب المراحم من قبل إله السماوات في صار في انكسار ولكني أريد أن أركز على جزئية يجب أن لا ننساها في هذا السياق على الاطلاق ارجعوا معايا للأصحاح الأول فالأمر لم يأتي فجأة أيها الأحذار لم يتذكر دانيال فجأة أن عليه أن يصلي لقد كان رجل الصلاة هو والسلاة ستيا الآية 8 لما كانوا في الداخلية داخلية الطلبة اللي عملها نبوخة نفسر وفي الآية 5 نقرأ وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه عشان يكونوا في, في الكلية دي اذا جاء لنا جاز لنا التعبير يكونوا ايه تلت سنين تلت سنين داخلية ودراسة بس عايز انبه على جزئية هامة خلوا بالكم الناس اللي مخلية بقى لتكتب سبعة كده احس بس انه فينا الصحية معايا لو رجعنا للآية رقم 3 ممتد لو رجعنا للآية رقم 3 في الأضحاح الأول وأمر الملك أشنفر رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء ستيانا لعيب فيهم يعني إذن من بني السبي كان في عدد كبير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 إذن العدد كبير ولكن المفاجأة أيها الأحباء من هذا العدد الكبير الذي من سبي يهوزا نفاجأ في العدد تمانية الآية تمانية اسمعوا في الآية تمانية أنا أقرأ من الأطحاح الأول الشيخ قول الحق بتسأل عن الشاهد أقرأ من الأطحاح الأول الآية ثلاثة وأربعة والآن في الأطحاح الأول في الآية ثمانية وأما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطاريب الملك ولا بخمر مشروبه فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك يعني من كل المجموعة اللي كان من بني السبي في أربعة دانيال والثلاث فتيان في ناس لهم نظرة تانية في ناس لهم مدى ناس مش عايشة زي البقية لو كان أكل دانيال والثلاثة فتية وهنا واحد يلومه دراج المثبي أثير موضوع في مكان عليه أن يأكل هذا الأكل ويشرب هذا الشرار مكانش في حد هيلومك يا دانيال ولكن لا الرجل له مبادئ لكن من بني السبي في يهود تاني مهمهمش الموضوع ناكل مما يقدم لنا ونشرب مما يقدم لنا فلا مشكلة اين المشكلة اليوم احنا في نفس الموقف النهاردة احنا نمر بذات التاريخ في ناس ماشية مع الموجة مش مشكلة كلنا زي بعض بس في ناس لا عنديها مبدأ لا أريد أن أتنجف بأطيب الملك مهما كانت أطيبه لها قيمة مهما كانت أطيبه لها طعم وريحة ولذة مش عاوز عشان كده ممكن تلاقوا من لحمكم ومن دمكم للأسف ناس ما عندهاش مبادئ ناس مركز لكن لا تحترم رب السماء ناس ممكن يكون لها قصريحات ضدنا ناس ممكن يكون لها أساليب ملتوية عشان تكسب ايه عشان تكسب موقف أو مدح باهث لا قيمة له لكن في المقابل أيها الأحداء هناك تعزية هناك أشاوس أبطال في ناس لها مبدأ ومبدأ روحي واضح ليس معنى أن يكون لي مبدأ معنى ذلك أني أرفض الآخرين أو أحقر من الآخرين لا فلنحترم الجميع وأن نحب الجميع ولكننا أبحاث مبادئ أثار الموضوع قديم أثار الطابور طويل مش يدوب الموضوع بتاع نبارحه النهاردة لا دا من زمان من زمان واللاجف دايما البعض الذي ليس له مبادئ ليس له مبادئ بس اي رأيكم متعالوا نطلع من النظر الى الذين ليس لهم مبادئ الى النظر الى صاحب المبادئ واله المبادئ شخص الرب يسوع المسيح ما تعالوا نطلع من دول وننتمي إلى هذا الإله العظيم ويكون لنا مبادئ ونؤثر في التاريخ وطوبع أسماءكم في سجلات السماء إيه رأيكم ماذا كلنا عايزين كده يا أخوة ولا أنا بتكلم مثاليات لو أنا بتكلم مثاليات ما فيش حد يكتب سبع لو أنا بتكلم كلام حقيقي واقعي عاشه الكثيرون وهؤلاء هؤلاء الذين غيروا التاريخ تفاكرين دانيال غير التاريخ بسهولة غير التاريخ لأنه رجل يحترم إله لأنه رجل يحترم إله ولهذا كان له دور في التاريخ لا تضعفوا أمام بني جنسكم الذين يأكلون لحمكم سأكرر هذه العبارة مرة أخرى لا تضعفوا أمام بني جنسكم الذين يأكلون لحمكم لا تضعفوا لا تقولوا طيب منا من زيهم ما هم عايشين لا لا أيها الأحباء على الإطلاق عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح هكذا يقول الوحي الإلهي ستجد في كل مكان الذي يبيع ضميره وستجد في كل أمة الذي يتنكر لقضيته ولكن ماذا علي أنا دعوني أقول لكم لا يستطيع أحد أن يغير التاريخ ان لم يكن صاحب مبادئ ويحترم إله ثاني مرة لا يستطيع أحد أن يغير التاريخ إن لم يكن صاحب مبادئ ويحترم إله سمعوني أيها الأحباء اشتقوا معايا سفر الرؤية وحطونا الآيات دي على التكس لو سمحت عشان نكون واضحين والتاريخ يسجل كما التماء تسجل سأقرأ من سفر الرؤية اثنين عفوا سفر الرؤية ثلاثة آسف تحديدا من الآية خمستاشر أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك ليتك ليتك كنت باردا او حارا هكذا لانك فاتر ولا تباردا ولا حارا انا مزمع ان اتقيأك من ثنك عاوز تلعب على الحبلين ما ينفعش عايز تكون هنا وهناك ما ينفعش لازم تكون واضح لازم تكون واضح لازم يكون لك مدى لقد كان دانيال هذا الشخص الرائع أيها الأحباب مع السلاف فتية لم يرد أن يتنجس بأطيب الملك مهما كانت هذه الأطيب ولاحظوا هذه الأطيب مفروضة مفروضة فرض عليه في الداخلية بتاعها نكرر مرة ثانية كنت أقرأ من سفر الرؤية الأصحاح التالت عن البعض اللي بيحبوا يعيشوا بالإزدواجية بعيش جوال كنيسة بشكل او مع اخواته بشكل وفي ظهرهم بشكل تاني يكون مع المسيحيين يقول كلام حلو خالص يطلع على التلفزيون علشان يجامل بعض الناس يقول كلام مخالف تماما يعيش حياة روحية لها شكل خارجي الكنيسة بس برا الكنيسة ليه شكل تاني مختلف هذه الازدواجية الرب الاله يقول له يا اخي يا ريت لو عندك لو عندك لون واضح يا ريت لو عندك لون واضح ما احنا لو عندنا تقية ما كانش رفضة واحنا لو عندنا تقية كان رفضة ما هو بيرفض النساء وبيرفض التقية يقول له لا دا ما ينفعش معايا لو انت بتعمل كده يبقى انا مذنع ان اتقيأك من سني مش هتنفع معايا لاني اله لا احب النفاق وهو دانيال كان واضح ايها الاحباء دانيال رجل كان عنده مبدأ موضوع النهاردة هو ده يا اخوة المبادئ المبادئ الكتابية ده موضوعي النهاردة المبادئ الكتابية نكمل في الأفحاح الثاني موضوع درافتنا وصلنا الآية 18 إنهم عاوزين يطلبوا المراحم من قبل اله السماعات من جهة هذا السر النتيجة التلقائية حينئذ لدانيال كشف السر في رؤية الليل كشف السر في رؤية الليل لدانيال كشف السر الفر اللي اعترف المجوس والسحرة والكلدانيين المشهورين بالعلم انه ده ما فيش حد بيعرفه في الارض لا طلع في ناس تعرف في الارض ليه؟ عندهم اتصال بإله السماء عندهم علاقة بالإله الحي الذي يعلم الأسرار يكشف الأسرار فرح دانيال فرح ويجري يبكي معايا يا إخوة لو سمحتوا الموضوع مش اتكشف لدانيال واحد قاعد حاصة رجل على رجل أهلا فازر أسناسيس نقبل الآية بيهادي مش كشف لدانيال واحد حاصة رجل على رجل لا كشف لدانيال الذي لم يرد أن يتنجس بأطيب الملك رجل مبادئ رفض وعندما جاءت المحنة صرح بأنه يعطى فرصة ليطلب مراقم إله السماء ثم شكر بعد أن أخذ السر وفهم السر عمل إيه جريت لا ما عملش كده فبارك دانيال إله السماوات ألهغى في في التسبيحه بتاعته ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد لأن له الحكمه والجبروت وهو أهي يا اخوه أهيه وهو يغير الأوقات والأزمنا يعزل ملوكا وينصب ملوكا يوط الحكماء حكما ويعلم العارفين سهما هو يكشف العمائق والأسرار يعلم ما هو في الظلم وعنده يسكن النور إياك يا إله أبائي أحمد وأسبحوا الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك لأنك أعلمتنا أمر الملك تسبيح الموضوع مش جا فجأة أنا عايز أركب على حتة دي يا إخوة الموضوع مش فجأة دانيال عرف لا كشف الأمر لرجل الله رجل له علاقة بالسماء. رجل يعرف كيف يركع ثلاث مرات في اليوم ليسبدح اله رجل, رجل له مخدع نعم شركة مع الرب رجل له مبادئ كتابية واضحة رفض ان يتنجس باطايب الملك ولكن دعوني أركز في تسبح الدنيال على كلمة هامة جدا وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزن ملوكا وينصد ملوكا الأوقات والأزمنة يغيرها ده مستحيل آه مستحيل عندي وعندك حينما ننتهي إلى المستحيل يبدأ السماء تبدأ السماء الرب لا يريد أن يعمل في الأشياء البسيطة الرب يريد أن يعمل في الأشياء التي تعتقد أنت أنها صعبة كسر طلبك واسع طلبك شوف أصعب حاجة عندك واصلب عشان كده ايها الاحباب عم اقتلبك نعم عشان كده ايها الاحباب كل واحد فيكم دلوقتي وانحنا موجودين عارضك تعين في ذهنك اكبر مشكلة في حياتك ربنا ما يسمع اتمنى ان لا تكون هناك مشكلة اكتر مشكلة انت منزعج منها اكتر شخص عمل لك مشاكل في حياتك اكتر شخص بيطهدك مثلا في الشغل في العمل في, في ترقية في الجامعة في اي مكان اسمع الان كلمات الرب يغير الاوقات يغير الازمنة يعزل ملوكا ينصد ملوكا كلام معزي كلام يسمن العظام لأنه عارفين يا أخوة السلام متى يأتي السلام في قلب الإنسان حينما تصل إلى هذه الحقيقة إيه هي الحقيقة اللي وصل لها نابو خز نصر بعدين أن الرب الإله العلي متصلق في مملكة الناس عرضت توصل للحقيقة دي جواه بالوقت ومش بعدين عادت دلوقتي وانت موجود بتسمع توصل للحقيقة دي الحقيقة المطلقة ان الرب الاله ضابط الكل وان الاحداث التي تحصل من حولك في يد هذا الاله المتفلق في مملكة الناس لما توصل للحقيقة دي يدخل السلام الى قلبك لأنك ستعرف حينها أنك في هذه المنظومة الإلهية وأنك كفرد وكأمة وككنيسة أن نظر السيد الرب عليك أنت في شخصك وأنت في أمتك وأنت في كنيستك وأنت في أسرتك وأن شعور رؤوسكم محفاة زي ما بيقول كده في الأصل إنه إنه كل شعرة عندك لها رقم شعور رؤوسكم ذات أرقام كل ما تفقد شعرة محسوب الرقم بتاعه معايا يا أخوة عاوزين نوصل نصل إلى هذه القناعة أن الذي يغير الأوقات يغير الازمنة يعذي الملوك ينصد ملوك عينه عليك الكلام ده هيدي لك سلام لما تؤمن بهذه الحقيقة ان عين الرب عليك وانك في منظومة الهية وهذه المنظومة الهية لها إلهي دقيق جدا وأنه كما يقول الكتاب المقدس فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما الأعلى فوق الكل من الأعلى شخص الرب السلام حيدخل إلى حياتك حينما تعرف أن الأزمنة والأوقات ليس في يد وزير ولا في يد ملك أرضه ولا في يد حاكم ولا ضابط شرطة كل دول معلقين في أصابع ضابط الكل هو الضابط الكل الرب الإله عايزين نتعلم ايها الاحباء كيف نرفع رؤوسنا الى بابة الكل الى العالي الى الذي هو فوق نبوخز نصر تاني, تاني عايزين نتعلم ان نرفع عيوننا الى ذلك الذي كرسيه فوق نبوخز نصر فوق ممالك العالم نرجع إلى الوصحاح الثاني أيها الأحباء الآية 25 حينئذ دخل آريخ بدنيال إلى قدام الملك مسرعا لإلى الحل خلاص وقال له هكذا قد وجدت رجلا من بني سبي يهوزة مش من يهوزة سبي يهوزة الوحي وضع الكلمة دية بعناية يريد أن يقول لنا لقد كان دانيال في السبي أيها الأحباء من بني سبي يهوزة الذي يعرف الملك بالكعبير أنا جايب لك طالب لسه بيدرس لسه بتوعب كلهم العلماء ما نفعوش هجب لك تلميذ صغير لسه بيتعلم لكنه يملك كل شيء لأنه يعرف إله السماء أجهب الملك وقال لدنيال الذي اسمه بلد شصر هل تستطيع أنت على أن تعرفني بالحلم الذي رأيت وبتعبيره أجاب دنيال قدام الملك وقال السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحراء ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوا للملك طب يعني انت جاي تقول ايه اذا ايه الجديد اللي عندك ما الكلام ده الو قبلك يا دانيال ما هو نفس الكلام الو قبلكده ما هو الجديد الذي عندك 28 لكن يوجد اله في السماوات كاشف الاسرار وقد عرف الملك نبو خزنصر ما يكون في الأيام الأخيرة حلمك ورؤية رأسك على فراشك هو هذا لا حد يقدر لكن إله السماء يستطيع لا توجد قوة بشرية تستطيع ولكني أنا لست مثل الحكماء لست مثل هؤلاء السحرة الذين عجزت آلهتهم عن أن تعرفهم السر لكني أنا أنتم إلى إله السماء وقد عرفني حلم رأسك أنت أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون أما انا آدي بذأ اتباع الخادم آدي الانسحاق بك الخادم آدي رجل الله حط الآية 30 أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا أكثر من كل الأحياء ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك مش عشان أنا بطل مش عشان أنا كويس مش عشان أنا قديس هذا الافتضاع بتاع الخادم الذي ينكر نفسه لكي ما يعلي صاحب العلاء لكي ما يعلي إلهه ينكر نفسه لكي ما يرفع مسيحه ينبغي أن نذاك يزيد وأن أنا أنقصه إيه رأيكم من خلي الشعار دا عندنا يا أخوة أحباء المباركين من خلي الشعار بتاعنا ينبغي أن ذاك يزيد وأن أنا أنقصه ما تعالوا نختفي خلف الصليب نختفي ليظهر المسيح ممجدا من الجميع هناك بعض اللصوص الذين يريدون أن يسرقوا مجد المسيح والمسيح يقول مجد لا أعطيه لاخر على الإطلاق إذن لنردد مع يحن المعمدان أعظم والد النساء ونقول ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص فامام السيد الرب نقول لنصمت ليتكلم هو لننصت لكي ما نتعلم لنختفي لكي ما يظهر ممجدا من الجميع آية 31 أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل تعرف يا أخوة وأنا كنت أقرأ هذا الأصحاح كنت أتخيل شكل الملك نبوخذ نصر تخيلوا معاي كده وقف دانيال وتكلم مع الملك نبوخذ نصر والملك نبوخذ نصر ينظر اليه بكل يعني يعني احتقار يعني. لن تستطيع هاشوف اخرتك ايه واول كلمات ينطق بها دانيال يقول له حلمك عبارة عن تنفايل كبير جدا اعتقد الملك يتعجل على الكرسي ويبصد عينين مفتوحة نعم وفاه مفتوح ويركز فقد بدأ يستجع الحلم مرة اخرى وكأنه الشريط بيعيد الشريط الفيديو بيحطه ايه ده؟ ده صح يتكلم حقيقة ده مش واحد جاي يلعب ده مش واحد بيكسب وقت كما قال نبوخذ نصر للمجوس انتم تكسبون وقتا لا لا لا ده الموضوع مختلف استنوا انا هسمعك انا على كل تخيلت هذا المنظر بدا يستمع باندهاش هذا التمثال العظيم فاهيو جدا وقف قبالتك ومنظره هائل رأس هذا التمثال من ذهب نرى كده الحلم وبعد كده نشوف دانيال النبي هيفصل ازاي رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وذراعاه من صدق بطنه وففزاه من نحاس ساقاه من حديث قدماه بعضهما من حديث والبعض من خزف كنت تنظر كنت انت يا ملك كنت تنظر الى ان قطع حجر بغير يدين فضرب التمسال على قدميه ألتين من حديد وخذف فسحقهما فانسحق حينئذ الحديد والخذف والنحاس اللي كانت فوقهم والفضة اللي كانت فوقهم والذهب معن وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكانا أما الحجر خلوا بالكم من الكلام الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك أعتقد كده الملك ما عندهش كلام يقوله بعد كده خلاص دانيال حكى الحلم بالتبصيري يبقى بعد كده اي تفسير سيقوله دانيال سيعتنقه الملك دينا اي كلمة حيقوله دانيال بعد كده في هذا الحلم سيعتنق هذا الملك هذا التفسير دينا له ما خلاص فطعت على الكبير يبقى اللي باقي هو السهل ده انت عملت المستحيل يبقى اللي جاي السهل اللي انا حقوم بكل كلمة فيه فح فح اللي يعرف يقول الحلم قبل ما يتحكيله يعرف فصل الحلم والمحصلة انها هبة السماء هبة الإله كاشف الأسرار يبقى كده الملك هيزيد التركيز بقى خلاص قادر حلم يلا السرعة أنا مستني التفسير أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إلهة سماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وحيثما يسكن بني البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وصلتك عليها جميعا العالم القديم يعني فأنت هذا الرأس من زهر انت الرأس ده أنت رأس الدهر بالمناسبة بالرجوع للتاريخ تلاقوا مملكة دابل كان القصر يتزين بالتماثيل خصوصا نبو خز مصر كان عنده تماثيل كثيرة وهنا عاوز ألمس حتة مهمة أن السماء حينما تخافضنا تخاطبنا من بيئتنا من ثقافتنا كان ممكن نبو خز يحلم حلم تاني لكن لانه ماجب بالتماثيل ومغرم بالتماثيل وحياته في التماثيل فسأعطيك رسالة من هذه الثقافة من هذه البيئة من مكانك يعني ربنا بيكلمك من بيئتك ربنا بيتعامل معك انت بتفهم ازاي بيتكلم معك بتؤمن ان الكلمة دي في الكتاب المقدس هيدي لك الرسالة في الكتاب المقدس مستنيها مستني تسمعها في الوعظ هيديها لك في الوعظ مستني تلاقيها مع مرشدك الروح في الاعتراف هتلاقيها برضو مستني تلاقيها ثاني سيكلمك الرب بالطريقة التي تتناسب معك طريقة اللي انت بتفهمها ما عندوش مانع على الإطلاق انه يقدم رسالة لك بالطريقة التي تتناسب معك إذن هذا التمثال العظيم البهي جدا هي ثقافة الملك نبو خزنصر وهو التمثال الذي يشير إلى ممالك هذا العالم والرب يريد أن يقول أن هذه الممالك التي تؤثر في شعبي التي لها علاقة بشعبي انا أيضا أهتم بها واحنا لسا عندينا دراسة بنعمة المسيح بعدين في دانيال سبعة حنشوف ازاي الرب برضو ورى دانيال هذه الممالك وكيف ان كل مملكة منها تمثل وحش من هذه الوحوش وحوش ارضية لها طغيان لها قوة فرأها دانيال كوحوش لان لها تضع الوحوش أكثر من طبع البشر كيف انها تضرب وتزحق الآخرين لمجرد أنها تمتلك القوة وليس الحق وهذه القوة التي تمثلت في هذه الممالك تمثلت في تمثال واحد ما شفاش نبو خزنصر عد التمثيل لا تمثال واحد كلها تمثل قوة واحدة ضد الكنيسة حينما يتحرك هؤلاء الملوك ضد الكنيسة ضد شعب الله فإنما الذي يحركهم هو الحية القديمة الشيطان وعلشان كده تلاحظوا بعدين حا حا يعني لو شاء الرب وعشنا ودرسنا حنشوف إنه بيتكلم رئيس اليونان رئيس فارس المعنى هنا الروح الشريط رئيس فارس ورئيس اليونان وغيرهم الذين يحركون هذه الممالك ويهيجون الملوك ضد شعب الله ولا ننسى فالمسيح أطلق على الشيطان رئيس هذا العالم رئيس هذا العالم بس في شيء رائع جدا المسيح قال كلمة رائعة جدا أبواب الجحيم لن تقوى عليها ما عليك لو طولت عليكم النهاردة شوية أنا عارف أن حلمكم يحتمل يعني أبواب الجحيم لن تقوى عليها يعني إيه أبواب الجحيم لن تقوى عليها أبواب الجحيم لن تقوى عليها يعني زي كأنه أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة وكأنه خلي بالكم أنا عايز ناس مركزة في الحتة دي مركزين وكأن أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة أي أن أبواب الجحيم تهاجم الكنيسة فلا تقوى عليها كلام بين الصح العكس هو الصحيح أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة التي تمود يدها بيد المسيح وروح المسيح وتنتبع الذين هم في قبضة الشيطان فأبواب الجحيم لن تستطيع أن تصمد أمام الكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى على قوة الكنيسة على قوة الروح اللي في الكنيسة على قوة مسيح الكنيسة لن تقوى عليها ستنتشر الكنيسة الأولاد الذين من الشمال والجنوب والشرق والغرب حتى وإن كانوا ينتمون إلى عدو الخير تستطيع أن تقتلعهم من هناك ولن تقوى أبواب الجحيم بأن تحتضن شخص يبحث عن الحق أو له اشتياق في الحق الإلهي لن تستطيع نعم ستفتح أبواب الجحيم وتتخرج من هناك الذين يبحثون عن الحق الذين لهم اشتياقات مقدسة ولكن لم تتح لهم الفرصة وهكذا الكنيسة عروس المسيح القوية بالمسيح لا أخفيكم سرًا أيها الأحباء في الماضي كنت أفهم هذه الآية بصورة معكوسة كنت أفهم أبواب الجحيم لم تقوى عليها أي أن أبواب الجحيم تهاجم الكنيسة ولكنها لم تنتصر على الكنيسة لقد كنت مخطئا الأمر معكوس تماما فأبواب الجحيم مهما تشكلت في ممالك هذا العالم التي رأاها نبوخذ نصر فهي ضعيفة باهتة أمام سيد الأرض الرب الإله إذن رأس التمثال الذهب هو نبو خزنفطر بعد ذلك اذا التمثال انت الرأس اقصد انت رأس الزهر طيب ممتاز الاية تسعة وبعدك تقوم مملكة اخرى اصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض في مملكتين بالوقت في الآية تسعة وثلاثين بعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس طيب الحلم اللي ذكروا دانيال كان الرأس من ظهر والصبر والزرعان من ايه الصبر والزرعان من فضة والمملكة التانية هي مملكة مادي وفارس اللي هي دلوقت ايران يعني. وكيف في ذلك التاريخ اهتمت بجمع الضرائد بصورة ملفتة جدا وواضح من الحلم انه الصدر والزراعان تحت الرأس يعني مملكة ماذي وفارس ستعقب رأس الذهب مملكة بادل يعني في التنسان تليها في المكان الصدر يأتي تحت الرأس وعلشان الدولة مكونة من مادي وفارس فتم تنسيلها بالزرعين مادي وفارس لقد كان الحلم دقيف جدا أيها الأحباب مملكة مادي وفارس يعني رأس الزهر بابر الصدر والزرعان مادي وفارس وبعد كده بيقول له في الآية 39 ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض مملكة النحاس البطن والفخزان نعم الاسكندر بك اليونان اللي هزم ملك الفرس داريوس كودومانوس آخر أباطرة الفرس وامتلك العالم القديم وبكى حينما لم يجد ما يغضوه بعد ذلك وهنا نجد التشبيه مملكة اليونان بالنحاس كانت مملكة قوية جدا ونحن نعرف أن النحاس أقوى من الفضة وإن كان أرخص من الفضة ولكنه أقوى منها كانت مملكة قوية نحن نعرف أن اليونانيين اهتموا بنشر اللغة اليونانية في العالم القديم كله ولم يكن هذا من فراز أيها الأحباء كان تمهيدا لكلمة الرب الحية حتى حينما يأتي الإنجيل تكون البشارة بلغة واحدة معروفة في ذلك العالم القديم كتب العهد الجديد باليونانية وهكذا انتشر الإيمان بسرعة في القرون الأولى للمسيحية إذن هنا الرأس الزهد بابل نبو خزنصر بعد ذلك المملكة الثانية مادي وفارس الصبر والزرعان ثم بعد ذلك المملكة الثالثة مملكة اليونان من النحاس نأتينا إلى المملكة الرابعة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويزحق كل شيء وكالحديد الذي يكسر تزحق وتكسر كل هؤلاء وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خذف والبعض من حديد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 ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحبيب لا يختلط بالخجر ساقان هي الدولة الرومانية الامبراطورية الرومانية الاستمرت أكثر من كل هؤلاء البابلية استمرت سبعين سنة امبراطورية مادة وفارس حوالي 200 سنة امبراطورية اليونانية حوالي 130 سنة امبراطورية الرومانية حوالي 500 سنة كامبراطورية موحدة غير منقتلة استمرت هكذا بقسمها الشرقي والغربي القسطنطينية ورومة لحد سنة 1453 لما ظهر العثمانيون الأسراب الدولة واستولوا على القسطنطينية عشان كده أشير لها بالرجلين القدمين قسطنطينية وروما وصف رائع جدا وصف دقيق جدا إذن استمر الجزء الغربي إلى أن رأيناه بعد ذلك متبلورا في العصر الحديث ربما في وربما بصورة عامة لكن في ذلك الوقت كان يشير إلى القسمين القسطنطينية ورومان وبنشوف أنه في الدولة الرومانية كانت دولة قوية جدا كالحديد حطمت الدولة اليونانية ولكنها لم تستطع أن تغير الثقافة اليونانية ولا اللغة اليونانية لقرون عديدة رغم أن كان الاحتلال روماني لكن اللغة التي كانت منتشرة هي اللغة اليونانية نشوف أن الدولة الرومانية انتهى في عصرها الدولة دولة اليهودية أحرقة الهيكل أرشالين كل ذلك ولكن في نهايتها بدأت تضعف وتنقسن زي أصابع القدم اللي مشار له في التمثال البعض كان قوي لكن البعض كان إيه؟ زي الخذف حبه يضم القبائل التي كانت مسمى في ذلك التاريخ البرابرة إلى الدولة الرومانية ويتم توحيد في جسد الإمبراطورية لكن بدون فائدة الحديد لا يمكن دمجه مع الفدس كان ذلك سببا في انهيار الإمبراطورية لكن الآن نأتي إلى قلب الحدس أيها الأحباء هذا هو التمثال وما ضدت أرى نبو خزنصر فاتحا فاه فاتحا عيناه مندهشا ينظر الى دانيال النبي وهو يحكي له نأتي الآن إلى القلب قلب الموضوع أقصد يقول وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم الرب إله السماوات من لن تنقرب أبدا أبواب الجحيم لن تقوى عليها وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخذر والفضة والذهب حجر الذي قطع بغير يدين معروف شخص المسيح له كل المجد الذي ولد بغير زرع بشر حجر قطع بغير يدين هو المسيح الذي حطم مملكة الشيطان الذي حطم هذه القوى الشريرة التي يحركها الروح الشرير الروح القدس هيئة بطن العذراء ليحل الله الكلمة عما نؤيل إلهنا وملكنا ومخلصنا هو الحجر الذي رفضه البناءون صار رأس الزاوية الشيء رائع أيها الأحباء أن الحلم تحقق وبدقة لأن المسيح ولد في أيام هذه الإمبراطورية الرومانية التي سادت العالم القديم في ذلك الوقت بدقة يتحقق الأمر أنا لا أريد أن أطيل عليكم ماذا قال بنيال الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا بالمناظر ما قلته ليس إلا مفاتيح ولكنكم ترجعون وتقرؤون الأطحاح وتفاسير ستجدون الكثير من الدسم الروحي في هذا الأمر ولكن ما أقدم هنا مجرد مفاتيح وأريد أن أركز على المبادئ الكتابية في هذا الأمر الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين صدقني يا دانيال مش محتاج تقول الكلمتين دول مش محتاج تقول له الحلم حق وتعبيره يقين يعني تفسير صح مش محتاج لأن ما فعلته أيها أنبي العظيم رجل الله المحبوب لا يستطيع عبن على الإطلاق أن يقولوه ما فعلته باعترافهم لا تقدر عليه إلا الآلهة التي سكناها ليس بين الناس بس انا عاوز احط الايه 46 قدام كل واحد فيكم ايوه لا حبه حطوا لنا الايه 46 اشكرت اليصوص حين اذا خر نصر على وجهه وسجد ل صح كده هل انا قرات قراءه سليمه حين اذن خرى نبو نصر على وجهه وسجد للمجوس لا واضح ان انا اقرأ كراءة خاطئة حين خرى نبو نصر على وجهه وسجد لدنيال سجد لدنيال ايها الاحباء اعطوا مجدا لإله دانيال نبوغة نصر الملك يتجد لدانيال كيف غير الرب الاله المعادلة ألم يكن هذا الملك منذ قليل يأمر بقتل دانيال لو سمحته ركضوا في هذه الأجزاء ألم يكن هو بذاته الملك الذي أخرج فرمانا بالقضاء على دنيال وعلى كل الحكماء كيف أن الرب الإله يغير المعادلة تماما فيجعل هذا الملك يخر ويسجر أمام دنيال معترفا أن الحقيقة فيك يا دنيال أن إلهك هو الصح إلهك هو الحقيقة المطلقة لين نرى الكلام ده؟ أريد أن أقول لكم أن يسوع المسيح هو هو أمس في أيام دانيال واليوم في أيامنا وإلى الأبد فالذي جعل الملك يسجد لدانيالي يستطيع أن يجعل ملوك العالم تجد أمامك لكن بشرط أن يكون لنا مبادئ مثل مبادئ دانيال وأن يكون لنا مخدع دانيال وأن يكون لنا صلاة وأن يكون لنا شركة عندها سيتغير العالم من حولك عندها سيكون الأمر في إيدك أيها الاخ العزيز ايها الاخت المباركة المعادلة تغيرت تماما دانيال لسه كان من شوية بيسبح وبيقول له رب انت اللي بتغير الازمنة والاوقات انت اللي بتنص الملوك وانت اللي بتنزل الملوك لسه دانيال بقول الكلام ده من شوية ونجد نبقى نصر بجل قدره يجسو أمام دانيال أكرم الذين يكرمونني تعالوا نطلع النهاردة بالموضوع ده. أكرم الذين يكرمونني أما الذين يحتقرونني فيصغرون أكرم الذين يكرمونني أنا حكرمك يا دانيال لأنك أكرمتني لأنك كنت أمين يا دانيال لأني كنت غالي وعزيز بنظرك لأنك لم تتهاول لأن كان عندك مبادئ لأنك ضحيت بكل شيء لأن أنا عندك كل شيء مش حسيبة على الإطلاق سأرفعك يا دانيال والآن من الذي أصبح ملكا في هذا الحدث لقد أصبح دانيال هو الملك لأن الملك فقط هو الذي يسجد له في ذلك التاريخ الذي أصبح الملك في هذا المقام هو دانيال بإلهه يتاكم منظر الناس إيه؟ منظر العظماء اللي في قصر الملك شكلهم ايه وشايفين الملك بتاعهم ينحني ويسجد لرجل مكبي شكلهم ايه هؤلاء السحرة العلماء المنجمون إلهك حي أيها الأخ الحديد إلهك حي أخت المباركة فالذي فعل مع دانيال يريد الآن أن يفعل معك ومعك دلوقتي عاود مش لسه مش هيفكر مش هيشاور نفسه دلوقتي سي الله تسمع تكتب أيها الأحباء ياريتي كلنا دور في التاريخ ياريت ما نخليش التاريخ يعدي من غير ما تحط بصمة إلهك في هذا التاريخ لا نجعلها أيام تنضي فنأكل ونشرب لأننا غدا نهض لا ده مش أولاد ربنا أبدا نكمل قراءة الأفحاح وأنا بعتذر مجددا للإطالة حينئذ انخرن أبو خزنصر على وجهه وسجد لدنيال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 أيها الإله إزاي عن طريق رجل مثبي يريد تكون سبب في خلاص الآخرين أيها الأحداث نكون سبب في خلاص الآخرين حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وصلته على كل ولاية دابل وجعله رئيس الشحن يعني الوزراء على جميع حكماء بابل فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبد على أعمال ولاية بابل أما دانيال فكان في باب الملك حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار عايز أقول لكم خبر حلو كل اللي بيتعامل معك بيؤمن في إلهك كده صدقوني كل الآخرين اللي بيتعاملوا معك وبيتكون رجل أو امرأة عندنا مبادئ وبيكون لنا علاقة حية بالمسيح بيشوفوا الصورة دي فيكو في إلهك طبعا تفتكر أنه إلهك مزظاهر من, من خلالك لا ظاهر واضح هو إلهك وعارفين إنه هو إله الآلهة وإنه هو رب الأرباب شايفين الكلام ده وحاسين به مش لازم يصرفه به قدامك بس بينه وبين نفسه حاسس بكده وشايف كده بس بشرط أنت يكون إنسان لك مخدع أنا ختمت خلاص يا أخوة بس عايز أقول كلمة مخدع مخدع مخدع افتكر الكلمة دي مخدع مخدع, مخدع. مش حتة تنام فيها لا حتة تحط فيها راسك عند أقدام المسيح حتة تتعلم تسجد فيها وتركع وتصلي لما بقول مخدع بقصد المكان اللي بتصلي فيه دانيال كان عنده مخدع المخدع ده اللي غير التاريخ يا إخوة أحب أن لكم حاجة مهمة جدا كان ممكن شعب تني إسرائيل يتوه في السبي لا يوجد حد يسمع عنهم أي شيء لكن لأن الرب استخدم هؤلاء الأبطال لأن كان في ناس تحفظ شعب بكامله من أجل ناس أمنا لهم شهادة حية أمة كاملة تحفظه عشان كان فيها دانيال والسلاسة فتية وحق وغيرهم من الأبقياء اللي ظهروا في السبي انت هتكون سبب بركة لجيلك والأجيال من بعدك وفق تماما انا وانت هنا من خلال عظماء سفقوا دماؤهم أو من خلال أبرار حفظوا الإيمان عشان النهاردة أنا وانت نكون بننتمي لهذا المسيح العظيم وذلك ما فينا سطرت أسماء في التاريخ أنا مش بهم من التاريخ علشان يكون الاسم مكتوب لكن علشان يكون لنا دور فعال في اسم النسيح أشكركم جزيل الشكر أحباء المباركين أنا بعتذر مجددا للإطالة سامحوني ولكن الموضوع كان طويل مع أني اختصرت فيه كثير خالص بشكر كل الأحباء المباركين اللي معانا في الغرفة واللي قلبهم على إلههم لأن إلههم قلبه عليهم بشكر الأحباء اللي بيخدموا من قلب صافي من دمير نقي كان يكون السبب بركة للآخرين من سايزة أشكر اللي كان له دور كبير في هذه الردمة اللي النهارده بيستفيد منها الاف الناس حول العالم وما انساش الاحباء اللي بيتعبوا في التسجيل ورفع التسجيل على السايت ده كان اخونا روماني او اخونا سرياني كريستيان او ارامينيا أو, او بطرس السرياني كل الاحباء المباركين اللي بيتعبوا توسيع الكلمه كل دول كان لهم انتعب انتعب المحفوظ في عين المسيح اللي ما بينساش حد بشكر اختنا المباركة قل بمقير ايضا اللي اتتعب معانا في التسجيلات بشكر احباء الابنس المباركين اللي بدوني اتكلم في وجودهم هم احباء ليهم اكيد خدمة رائعة جدا ويعرفوا يتكلموا افضل من كده بكتير بشكر تباعهم وحبتهم من ما دون فرصة بشكر وجود أبونا أسناس يسمعانا بركة كبيرة لنا الرب يباركك يا أزمان أحبا اسمع صوتك بشكر الأحباء أدمن التفت شكرا خاص من أجل حفاظكم على الغرفة السكر السابقة بكل عناية الرب يبارككم ويعورتعام محبتكم كل خير بشكر أولا وأخيرا اليوزر أصحاب الغرفة اللي دائماً بيستضيفونا في بيوتهم أنا بشكركم منكم النهاردة استضفتونا يعني طول الفترة السارقة رب يبارككم ويعود تعب محبتكم كل خير لكم من قلبي وحبكم ويحترمكم كل تقدير شكراً في صلواتكم للهنا كل المجد للأبد أنين الشكر موصول لك أختي المحبة ناجل خدمتك وتعبك المايك معبدك